ندخل إلى الوسطية نسأل الله لفعل أن يسل لنا الأمور فإنها يعني فيها ما فيها من القوة وأريد حرصا شديدا على الطلب أحفظكم ربي ودعا لكم نعم نقول... من نحن الآن في قول الله جل في علا ولله العذة ولرسوله قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ الإسلام بن رحمه الله وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله فبعزتك لأغوي أنهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبل لعبادته هل تعلم له سمية ولقوله كان امرا مهما فتفضلوا الا فلان اتفضل هذا وقوله ولم يكن له كفوا احد وقوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون جزاك الله عنا خيرا هنا في قول الله تعالى ولله العزة ولله العزه الرسول وللمؤمنين ولكن الملافقين لا يعلمون لكم ذلك قال ولله العزة ولل رسوله ولله العزة ولل رسوله وللمؤمنين العزة معناها الغلبة والقوة والقدرة تأتي بمعاني العزة كما سيأتي والقوة والغلبة والقدرة فالحق بأنه في قول الله الفعل ولله العزة ولل رسوله والقدرة كان تردد على المنافقين عندما قالوا لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجنا الا عز منها العدل قال ولله قال الله تعالى ردا على المنافقين ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فلله العزه والقوة والقدر والقهره والغلب و وان الله جل وعلا لن يجعل الكافرين على المؤمنين ولا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا والإسلام يعلو ولا يعل عليه وأنت تعلم أن هذه القصة معلومة يعني مشهورة جدا عن عبدالله بن أبي بن سلول الذي قال بذلك هو الذي تولى كبر هذه الكلمة قال قال المنافق الأكبر عبدالله بن أبي بن سلول قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال الله جل في علاء وهو الذي قد توكل في الرد فقال الله جل في علاء ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون راجع عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني أنك أهضرت دم أبيه يا رسول الله مرني فأقتله لك لأنني لأنها قد علمت المدينة بأنني من أبر الناس بأبيه فإن رأيت أحدا قتله أمامي قتلته وهلكت فمرني فأقتله لك فمرني فأقتله لك فقال النبي, النبي صلى الله عليه وسلم بل بر أبك, بل بر أبك فلما سمع بقدوم أبيه أبي رفع السيف وقال له والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأعز وأنت الأزل شفوا انظر هنا كم العزة وكيف العزة بأن, بأن الإبن هو الذي رفع وأشر السيف وأبر الناس بأبيه في ودي أبيه وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الأعز وأنت الأزل فهو الأعز وأنت وأنت الأزل فلما قال ذلك أظهر الله العزة لرسوله وأيضاً للمؤمنين وطرى الذي التي, التي كانت في أهل الإيمان عزة ذلزلت الجبال عزة هدهدت جميع من واقف أمام أهل الإسلام فقد دخل ربعي بن عامر على رستم وهو بكل عزة يمتلئ ويقول بسيفه القصير ورمحه القصير أيضاً على وسادته الوثيرة هكذا ويتعرج عليها أو يعني يمر عليها ولا يعبأ بها فقال له رسط من أنتم وماذا تريدون فقال الربعي نحن عباد لله ابتعسن الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة إلى ساعة الدنيا والآخرة فانظر أخي الكريم كيف العزة التي كانت ولما ذهب المغير بن شعبة ووجد فيه العور فقال له إن أردتم بعض المال أتيناكم به وإن أردتم ثيابا دنانير في كل عام أرددناكم إليه ما أنتم إلا كذا واكتكلم على الأعراب فقال له المغيرة قال جئتكم والله بأناس أحب ما يكون إليهم الموت في سبيل الله وإنهم يزيلون الجبال عن عن مكانه وإنهم شوف كلام خطاب العزة هنا هذا خطاب العزة وإنهم يزيلون الجبال عن عن مكانها. حتى قالها يعني قال عامل الروم قال والذي نفس بيده لو أراد هؤلاء القوم أن يزيلوا الجبال عن مكانها لأزلوا وخارج لما بعث إلى عامل الروم قال أيها الرجل والذي نفس بيده قد أتيتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر أتيتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر لذلك الله جل في علها جعل العز للإسلام والأهل الإسلام قال النبي وفضلت على الأنبياء بست ثم ذكر ونصرت بالرعب مسيرة شهر لا يسمع الكافر أهل الكفر بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وآله الإسلام إلا امتلكهم الرعب والزلزلة والرجفة في القلوب فسلموا كل شيء لما دخل عمر بن الخطاب تسلم مفاتيح بيت المقدس والله جل فعله له في عباده شؤون ما ندري ما نحن فيه اللهم إن نشكو إليك ما نحن فيه اللهم إن نشكو إليك ما نحن فيه الله ما إنا نشكو إليك ما نحن فيه الله المستعان حقا هذه المسألة تحتاج إلى البحث عن الأهلية النظر في الأهلية الحقة هل من يستحق أن يؤهل أم لا يعني نسأل الله لعفوة لعفية إن كان الانتصار للنفس فالله يمقد ذلك على العباد وإن كان الانتصار للرب ولدين الله جل في علاه فإن دين الله لابد راياته أن تكون مرفوعة وإن الله جل في علاه لما تكلم عن الكلمات قال الله لنا فعلاء وكلمة الله هي للعليا هذا التأصير العام هذا التأصير العام الغرض المقصود عزة قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر ونصرت بالرعب مسيرة مسيرة شهر لذلك قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وعزة المرء لا تعرف إلا بطاعته وعمله لربه جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية والحق بأن النفس تتمنى الكرامة والكرامة منوطة بالاستقامة وطلب الله من العبد الاستقامة وبالاستقامة تنجر الكرامة لكن لا يمكن أن تكون الكرامة لأحد إلا إذا كان على وفق ما جاء به الله جل في علاه وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق الإيمان يكون به العزة عزة الإيمان وعزة الإسلام والعزة هي صفة من صفات الله جل في علاه وهذا الذي أراده المصنف أن يبين لنا هذا الباب العزة هي صفة من صفات الله جل, جل في علاء فلله العزة جميعاً فلله العزة جميعاً والعزة هنا بمعنى القوة والغلب والقه والمنع عز عز فامتنع عز جنابه سبحانه جل, جل في علاء فقهر عز فغلب سبحانه جل, جل في علاء فتأتي العزة وهي صفة من صفات الله جل في علاء وهي من الصفات الذاتية من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية الثابتة لله جلا في علاء بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة هذه الصفة ثابتة لله بالكتابي والسنة وإجماعها للسنة أما بالكتاب فقد قال الله جلا في علاء ولله العزة صفة مقال والعزة لنسوله ولمعين هذه العزة المخلوق أو هذه أثر فعل الله جلا في علاء كما ساته إبليس يعلم ذلك وصف ربه بهذه الصفة العظيمة قال, قال فبعزتك لأغيينهم أجمعين فبعزتك لأغيينهم أجمعين والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر فأزبت العزة لله جل في علاه ولأنها مضافة إذن العزة صفة من صفات الله الذاتية أزلية أبدية ثابتة لله جل في علاه وهذه العزة بما تأتي بمعنى القوة من قولهم من عزيز وتاتي بمعنى الغلبة والقهر كما قال في الخصومه وعزني في الخطاب غلبني لو الحجه وقهرني في ذلك وعزني في الخطاب وايضا تأتي بمعنى القوه كما قلنا اذا هذه معاني ثلاثه للعزه وهي ثابته لله جل, جل في علاه بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه بالكتاب والسنه واجماع أهل السنة قال الله جلال فعلها وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم لا بد أن تعلم هنا أن اقتران الحكمة مع العزة هي كمال فوق كمال القاعدة التي قاعدها ابن القيم في هذا الباف المدارك أنه قال للأسماء إذا اقترنا اسم باسم فهذا كمال فوق, فوق كمال هذا كمال فوق كمال ففي قولي وهو العزيز الحكيم اسماني عظيماني جليلاني للرب جل في علا اخترن الاسم الأول باسم الثاني العزيز الحكيم فهنا نرى أن هناك لفتة مهمة جدا عظيمة لاختران الحكمة بالعزة ما هي؟ قلنا من الفوائد في هذا الباب بأن هذا كمال فوق كمال هذا كمال فوق كمال عزة وحكمة فهو العزيز الحكيم سبحانه جل في علا لكن أقول ألفت الانتباه طيب ما الفائدة العظيمة التي نعلمها عندك اقتران العزة بالحكمة وفي غير ما موضع قد اقترنت العزة بالحكمة كما اقترن العلم بالحكمة بوركت يا سلفي بوركت بارك الله في قلمك يعني, يعني جيد جيد جدا بركت يا جهاد أحسن الله عليك أيضا إجابة سديدة ما زلت أنتظر إجابت بأسرئة سديدة لا فضة فوق يعني أيضا تحتاجون إلى استيعاب ما زالت الإجابة صراحة مع, مع, مع قواتها والبراعة فيها ما زالت ناقصة ممتاز يا شيماء ممتاز ممتاز يا سعيد قد يكون حكيم غير عزيز فلا استيع أنفذ حكمته ممتاز ممتاز إجابة أيضا تنضم العبادة السابقة فتعطي الخير لكن أيضا ما زال الأمر يريد نريد إضاحة آخر زيادة لكن الإجابات بأسرع إجابات متماثلة أقول طيب أن احنا أنظر إلى معاني العزة هو عز فامتنع عز فامتنع سبحانه جل جل في علاه عز فقهر فغلب عز فعز فامتلك سبحانه جل في علاه هنا ننظر الآن نقول إذن الحكمة لابد أن تقترم بالعز لأنه قهر وغلب قهر وغلب بحكمة قهر وغلب بحكمة سبحانه جل في علاه لما قهر لما غلب كان بحكمة ولأن... ولأن الحجة لا تقام إلا بحكمة ولأن القهر لا يكون إلا بحكمة أيضا العمر ليس تشهيا حشال الله جل في علاه وأيضا امتلاك القوة القوة إن لم يكن بها حكمة كيف يكون في البشر التهور ووضع شيء في غير موضعه فلا فلابد من حكمة عز فامتنع الامتناع بحكمة, الامتناع بحكمة. فلذلك قلنا لأنه لا بد أن ترى الفائدة العظيمة في وجود الحكمة مع اختران الحكمة مع مع العزة عز فامتنع, امتنع. عز فامتنع أن, أن يضروه عز فامتنع أن يصلوا بأفكارهم وأزهنهم إلى كنه هو أو كنه صفات الله جل في علاب عز فامتنع ولذلك قال لا تتفكروا لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق, في خلق الله في نعائم الله في خلق الله لن, تصل لن تصلوا بفكركم إلى الله ولا. ولا بصفة من صفات الله أنتم لا تستطيعون الوصول إلى صفة من صفات المخلوق قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل له ستمائة جناح كل جناح يسد الأفق صفه لنا صف لنا جناحاً واحداً ولن تجد ولن تستطيع لن تجد ولن تستطيع ولن تصل فكيف بصفات الله الذي فعلاه فكيف بصفات الله عز فامتنع وعز أيضا أن ان يبلغوا ضركم قال الله جل وعلا فيعلاه يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني فعز فامتنع وهو الغني سبحانه وله الكمال المطلق في الغنى وفي القوة وفي القهر وفي القدره سبحانه جل فيعلاه فالعزيز يتك... يتضمن كمال القدرة والقوة والقهر والق... و... و... والغلبة ولذلك الله تعالى عز فأقام الحجة فأما ثموت فهديناهم فاستحموا... فاستحبوا العمى على الهدى وقال الله جل في علاء وأضى الله على علم وقال الله جل في علاء فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال الله جل في علاء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والعزة تستلجم الوحدانية والعزة تستلجم الوحدانية لكن الكلام والسؤال هنا لابد أن يطرح كيف تستلجم العزة الوحدانية كيف تستلجم العزة الوحدانية نعم صحيح السلفي جزك الله خيره سيد أتى بالإجابة المهمة في هذا الباب هذا الصحيح هنا العزة لا تكون إلا بغلبة والغلبة معناها ان الانفراد لذلك قلنا بدليل التمانع يدل جدا على العزه هنا دليل التمانع يدل على العزه هنا قال لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا والله لو قلنا للكون الهان فانهما لهما أحوال. لهم احوال صحيح بد أن يذهب الأول لا بد الانفراد والب في العزة هنا في, في هذا الباب قال قل لو كان معه آلية كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فلابد وإذا قلنا بأنه لابد أن يبتغي إلى ذي العرش سبيلا فإما أن يكون هناك غالب ومغلوب أو غالب ولا, ولا مغلوب لو كنا هناك غالب ومغلوب فالغالب هو العزيز والمغلوب لا يكون كذلك لا يستحق أن يكون ربا ولو قلنا لا غالب والمغلوب لا فسد الكون فلما استقامت الكون علمنا أنه الانفراد موجود فإذا العزة تستلزم الانفراد التشريك لا يكون فيه كمال العزة والله له كمال القوة والقهر والغلب والعزة الله لأه الكمالات في العزة فلذلك العزة تستلزم الانفراد الله أكبر إذن فالعزة تستلزم التوحيد العزة تستلزم الوحدانية لأن بالشراكة تقل العزة والكمال المطلق في العزة لله جل جل في علاه وكما قلنا عزف امتنع عزف قهر عزف غلب سبحانه جل جل في علاه وهو العزيز الحكيم وأنت ترى بأن الله جل في علاه عزف أقام الحجة قال لينذركم به ومن ومن بلغ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال, قال أعوذ بعز بعزة الله وقدرته وأيضاً في الحديث لما, لما, لما دعا ربه قال أعوذ بعظمتك عندما قال وهو القاهر فوق عباده قال أعوذ بعظمتك أو قال بعزتك الغرض المقصود بأن العزة لله جل, جل في علا من صفات الله جل في علا غير مخلوقة العزة صفة من صفات الله جل في علا غير مخلوقة ثابته بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه فان قلنا بانها ثابته اذا كيف نتعبد لله بها كيف نتعبد لله بهذه العزه قلنا اصل التعبد بصفات الله جل في علاه حسن الاعتقاد بالاثبات حسن هذا من أصل التعبد انا اتعبد لا بإذبات هذه الصفه لله جل في علا. ففي رد على اهل البدع والضلالات كما سنبين فاذا اصل التعبد بصفه الله بصفه العزه حسن الاعتقاد ب تمام الإثبات لله دل في علاها الأمر الثاني هو التوسل بها التوسل بها دي الصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بعزة الله وقدراتي توسل بها وهذا التوسل بصفة من صفات الله مشروع ولأن التوسل يكون بذات الله المقدسة بأسماء الله الحسنى بصفاته العلا التوسل بصفة من صفات الله قال اعوذ بعزه الله وقدرته ان شاء الله ما اجد احد سبع فهذا هذا معيار التعبد ايضا ان يتوسل بصفه من صفات الله جل, جل في علا الثالثه وهي ايضا منطلق التعبد لله في علا ان يرى الله اثر هذه الصفة عليه ان يرى الله اثر هذه الصفة عليه وان يرى اثر هذه الصفة عليه كيف ذلك ان يعيش عزيزا باسلامه أن يعيش عزيزا بإسلامي عزيزا بكتاب الله عزيزا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن العزة كتبها الله لمن آمن به وكلما كان المرء أرقى طاعة كلما كان أعلى عزة وكلما كان المرء أذل لله وأعظم قيادا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفع عزة ولذلك تراه يمشي في الأرض متواضعا وهو أعظم الناس. عزاً وأعظم الناس رفعةً وأعظم الناس مكانة لأنه ذل لله تواضع لله إن قاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب الله له العزة لذلك قال قل كما قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أعزه الله بطعاته أعزه الله جل في علا بتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الأمر هنا من باب التمسك بالسنة ومن باب الظل لله والتوضع لله جل في علاه أعظم ما ينال به المرء عزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلاث أقسم عليهن قال ما تواضع عبد لله قط إلا رفعه ما تواضع عبد لله قط إلا رفع الله جل, جل في علاه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيدي من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا رفع الله هكذا فالتواضع لله جل في علاه عز أي ما عز لأن فيه الطاع والعبادة لله جل في علاه لذلك قال ولله العزة لرسوله وللمؤمنين فما كانت العزة لرسوله إلا بتمسكه بالوحيين ولذلك عز المؤمنين في تمسكهم بالوحيين قال الله جل وعلا قد كتابا فيه ذكركم عزكم شرفكم سياداتكم قياداتكم تقدمكم هذا أصله في الكتاب والسنة فكلما كان المرء أمسك لكتاب الله وسنة النبي. كان أعز وكان أرفع كان أعز وكان, وكان أرفع فإذا العبد يتعبد لله بهذه الصفة أن الله يحب المرء المسلم أن, أن يرى على المرء المسلم أثر هذه العبادة عليه فكلما كان المرء ذليلاً لأهل الكفر الأهل الدلال والفسق والفجور كلما كان ذليلاً كلما كان محتقرا عند ربه جل, جل في علاه وكلما نزع الله العزة من قلبه في ذلك وكلما كان ذليلا لا منقادا لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما كان عزيزا عند ربه جل, جل في علاه قال فبعزتك لا اغوينك لا اغوينهم اجمعين فبعزتك اضاف العزة لله والإضافة هنا إضافة صفة للموصوف الاضافه هنا اضافه صفه للموصوف قال فبعزتك فاضاف العزه لله دل في علا فبعزتك لا اغوينهم اجمعين وهذا قسم هذا قسم إبليس شوف إبليس صدق عندما قسم إبليس يفقه أكثر من الضلال من المعتزلة ومن القدرية والجبرية إبليس يعقل يفقه بأن الله صفات كمال وجلال وعزة وعظمة قال فبعزتك لغوينهم أقسم وقد حقق قسمه في هذا الباب بره الآن أو إبليس بر بطاعة الآن قال فلغوينهم أجمعين وقصبعه نسأل الله أن يعصمنا جميعا من غواياته قال فبع فاقسم فأقسم بصفة الله والاتفاق على أنه يجوز القسم بذات الله المقدسة بأسماء الله الحسنة بصفاته العلى. قال الله تعالى فوربك لا فلا وربك لنسألناه أجمعي فلا وربك لا يؤمن يحكمك في فيما الشجرة بينهم إذن بالذات المقدسة وأيضا بالقسم بالصفات والأسماء قال قال والله قال آه الله واحدة وأيضا في قوله والذي نفسي بيده وأيضا القسم بالصفات كما قال فبعزتك لأغوي أنهم أجمعين فيجوز القسم بالذات المقادسة بأسماء الله الحسنة وبصفاته ولا جوز القسم بأحد غير الله جل في علا وهنا خلاف قد ورد على القسم بالصفات الخبرية وهذه تحتاج إلى تحقيق لكن هنا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين فحلف بعزة الله جل في علا ففي أدلال على جواز القسم بعزة الله جل في علا وفي أدلال أيضا على أن العزة غير مخلوقة لأنه لا يجوز القسم بمخلوق بحال من الأحوال وإبات العزة فيه رد على أهل البدعة والضلالة فأما الأشعر فقد أذلتوها وقالوا دل علي العقل إذن, إذن ماذا تقولون في الصفات الأخرى وأما أهل الكفر والضلال اهل البدعه والضلال اهل الهوى الذين يعني يثبتون الاسماء بلا صفات يقولون عزيز بلا عز عليم بلا علم اعوذ من الخزلان فهؤلاء على ضلال المبين وقد خالفوا الكتاب والسنه واجماع اهل السنة نعم واما الاشاعره فقد اثبتوا العزه لله دلفعوا ووافقوا اهل السنه والجماعه في هذا نسال الله لنا وله الهدايه في إذبات جميع صفات الله دلفعوا لم يزبطها الأشعرة نعم صحيح وهمت أنا لم يزبطوها نعم صحيح هم قالوا أرادت القوة نعم نعم جزيت الجنة يا سلفي وهمت انا وضبطت انت. جزيت الجنة نعم نعم الأشعرة لم يزبطوها أيضا فما زالوا يتيهون وتخبطون في الضلال مع, مع المعتزلة وأيضا مع هؤلاء الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات versionale orang 첫 زال المعتزلة نعم فأولوها أولوها بـ بـ بالإرادة وهذا من باب الضلال فيها مخالفة للكتاب والسنة ولإجماع أهل السنة والحق بأن العزة سابتة لله إلى الفعلاء بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة نسأل الله إلى الفعلاء أن يجعلنا جميعا ممن يكون عزيزا بالله وبالدين الله وبكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا وان يكون بالمحبه بين اخوانه عمل لدين الله جل في علا لا تاتا لا تتاتى إلا إلا بذلك وكلما تشرذمنا تفرقنا فانها تكون الذله الا ان كان ان كان على حق والا كما قال علماؤنا قالوا قالوا كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه الفوائد المستنبطه قوله الله لعزة لرسوله المؤمنين مدار العزة على الكتاب والسنة مدار العزة على التمسك بالكتاب والسنة ممتاز سلفي قلنا ذلك ممتاز العزة جميعا لله وذلك الله رد على المنافقين قال بوركت لا, لا حرم الله من هذه الفوائد العظيمه قال يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا فالمنافقون من علاماتهم ومن ادق علاماتهم يبتغون يبتغون العزه عند غير عند غير المؤمنين يبتغون العزه عند غير المقادين لله ولا رسوله قال يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا الله ما دعنا جميعاً بدينك يا رب العالمين جميعاً يا رب العالمين سيدة الثالثة جواز, جواز القسم بصفات الله جل في علاه الفائدة الرابعة لا عزيز إلا من أعزه الله أبو جهل كان من أعز الناس في مكة وأزله الله ولقبه بلقب إلى أن مات كان يهان به بأبي جهل لا. العزيز من أعزه الله جل في علاه هذا الفائدة الفائده الخامسه عزعه المرء بدينه بنصره دينه عزه المرء بنصره دينه عزه المرء بنصره دينه في اسئله اتفضلوا تقول أه في الحديث حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الايس عن خير بن نعيم ابن نعيم الحضرمي قال عن ابن عن ابن هيبره عن, عن ابن هبيره عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصر الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال ان هذه الصلاه عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له اجرها مرتين ولا صلاه بعدها حتى اطلع حتى يطلع الشاهد والشاهد النجب الحديث هل هذا الحديث صحيح